بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجر فاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقاد يوم تدر السرائب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع ولرك ذات الصدع إنه لقول وما هو بالهز إنهم يكيدون كيدا ولا كيدا فمن هلكارافرين أم همرو ويدا